اللي هي بتاعت الصعودات. دعاية الصعودات. العمال ل القرارة ي هي ا ب ت ت التعويضات دعاية التعويضات ا ل ع اللي بيشتغلوا في التعويضات شفاكة اللي ن ا هم في ا ل مصانع ل م ر ا سخيفه انا ويجب ان تكون ي مسلما ويجب ط ان تكون مسلما عالف ويجب ر ض و ان م بحاجة تكون مسلما و ي ا ي ب ان تكون مسلما ويجب ان ا ا تكون مسلما ويجب ان تكون مسلما ل ويجب ان تكون مسلما لان المسحات ا ل ي تتعامل معها بها ويستعمل بها ويستعمل ب ي ت ع م ل ب ا ويستعمل بها ويستعمل بها و ي ع ل بها ي ت ع م ل بها ويستعمل بها و ي س ت ع ل ب ا ويستعمل بها ويستعمل ا ويستعمل ب ا ويستعمل ب ه ي س ت ع م ل بها ويستعمل بها ويستعمل بها ويستعمل بها ويستعمل بها و ي س ل بها ي س ت ع م ل بها و ي س ل بها ويستعمل بها و ي س ت ل ب ه عشان كده بيبقى الضوء ا ل ل ناتج ع ل ى احترام الضوء ف ل ا ش و بلاي يبقى جاهز ترى ما فيه كربون يتقدم ك ث ي ر عشان كده سبناه بلاك فاوز في تحت ط تعرى على اسمك طب و نسبه ايه نوعيه اول نوع اسمه ي ن ج ل ز زينز فاوز مصنع من ايه ن ا ي ن ر و ب دي سري طب تاني نوع اسمه دبلز زينز فاوز ق نمره ا ح تلاته و ي ا اشتاي و ن أكثر في بليده. دي بليدة. دي ايه ل ش ا ل البلاك ب ل ليه تعالى مبتصر طبعا فازر وايه شغل بلاك وإيه شكل ل و ل ل و فازر ل يبقى ر ا ن يعني ي الفوائد ل الشكل ن ا هكيبت حتة ملهاش ق ف ت ا ق ي د ر ي و شكل ب ع ه ا م ب ت ع ا ل ل ف ا ل ي ه الشكل ر ا ن والحجم ب طب رأهم بذات ا ا البرانيوز بتاع ق ا بالحزن بتبقى صغيرة、بالحاجل. نمره تنسى اللون ا ل ج ن ي ل بتاعت الملاك لونها اسود او زي ا ح اطلت خالص لكن ا ل ب غ و خ ه ا ل ج ن ي ل بتاعت الملاك و ن ه ا ادريج اطلت لونها ادريج ا ل ش ك ل التاني كيس كيس يعني ينزل عندنا بيت و ش و د ه عمود بيت شحت بيس يعني بيت اطلت صوت صغير او حب ن ع ل ي ه م ن ا ب ت ع ر على عينيك مش كده اندلع صوت صغير خلاص تعالى بعد كده رب يعني ايه رب يعني عملنا كده القلب بتاعت امر و م ا هو اصطفر ل خلاص اسمها رب الكلاندر كده ي ب ق مصدر ع ي ش ه خ ل ا تعالى بعد كده اخر صوره بس ده لون مش ريفه ده لونه وطبخه هم نبات الحرب لدينا اللي هو كان احنا سميناها هي ل اللي ي كول دايز ر ايه الريض هي ي ر لان لو حرقت نفس الكميه من السموكس تطلعلي تسعونيات بوليو ك ا م بقايا ا ل ا ح ت ر ا ف ب ق ا ل ا الاحترام دي ممكن اديها بكذا مكان اول امر م م ك ي اديها م ت ر ط ب ه على كيلو حتى السكان يعني بقى المسحه ا ق ص م ه كده ماشيين القصه وقطعه مياه قطعه واجيب ل ي م الفكر وقطعه ا ا ل م ي ا لو ا ليهم الفكر بتلاقي يبقى الفوضى اللي ن ا مستعملها اسمي لا ا ل ف و ل لكن لو م ا ق ي ا ش لهم هيبقى دخلت ن و ب ا ل ق و ض ى ي و ت ر ل ج ن خلاص دي حاجه س ا ل م ك ا ن ا ل ث ا ن ي اللي ممكن نلاقي عليه جنس هو إ ي ه ا ل إ ن س والصمت كما هو ا س م ا ب ر ض و بتلاقي ل ي ك ش ه إ ي د ي ه م ب ا ر و ر بقايا ح ت ر ا ق الباروس يبقى م و ج و على ط ا ب ع ة خ ل ا ص ا ش و ا ل س و ا ع الفور بتاعت ت ا س ل و اشوف ل س ودخل إن أنا أ نوع الوزن ص ر إعطرقه اللي إيه ويبقل هو بتعمله ايه, بتعمل نوع إيه هي يا من ا ل م ع ي خ ل ا ص ه ذ هي الوزن ا ر و ل احنا عندنا ان هو ت ل م ع الفور و ل ص ل ب النايترات يعني بقايا التربوي عند الكربونين بتحول لوزن المنح ن ت ي ج ا لقوس البيض ولكن كل رجل هذه الحاله التي تتعامل معها لتعامل معها لتعامل معها ل ت ل ا م ل معها فيه و لتعامل معها لتعامل ب ن م ع ج ا ل م ا و ا لا تكون ل ف ل ا ح ظ لك ف ل ا ح ظ ل فلاحظه لك ف ل ا ح ظ لك فلاحظه لك فلاحظه لك ل ا ح ظ و لك فلاحظه لك فلاحظه لك فلاحظه لك ا ح ظ ه لك فلاحظه لك ل ا ح ظ ه لك ف ل ا ح ظ لك فلاحظه لك فلاحظه لك ف ل ا لك ل ا ح ظ ه لك ف ل ي ح ظ ه لك ف ل ا ح ظ لك ف ل ا ح ظ لك ف ل ا ب ظ ه لك ف ل ا ح ظ لك ف ل ا ح ك ف ا لك فلاحظه لك ا ح ظ ه لك فلاحظه ل ا ح لك فلاحظه ل ا ح ظ لك فلاحظه ل ل ا لك ف ا ح ظ ه لك ف ل ا ح ه ك ف ل ي لكن ل غ ي ر ا ك ممكن تكون ا س ح و ق ا لتتحمل الاسلام يعني ي ص ب لتتحمل ع ي الاسلام ل لتتحمل الاسلام لتتحمل ا ل ش ر ا ا ل ا م ل ت ت ح م يبقى ا ل ط ة دي ل ا م لتتحمل الاسلام ن لتتحمل الاسلام ل ت ا م ل ا ل ا ن ل ا م تب لكنك تتحمل هذا ك المكان الذي يمكنك ان تكون مسؤوليه من هذا ا ل م س ا ن もうは回、私が言っいたのは、もう一回、私が言ってたのは、もう一回、 لقد اردت ان ك و ن مسلما ن ت ا ن م س ل م ي ك ن اكون م س ا كنت و ن ل ا كنت اكون ا كنت ا ك و س ل م ا كنت اكون ا ت اكون س ل ت ا ك س ل م ا ك ن ا و ن مسلما كنت ا ن م س ا كنت و ن م ل م ا ك ل م ا ك ا ك ل ا ك ت اكون مسلما ك ا و ن مسلما كنت ا ك ن مسلما كنت و ن م ل م ا ك ن و ن مسلما كنت ن م ل م ا ن ت م س ا كنت ا ك و ل ا ن ت ا و م س ا كنت مسلما ن ت اكون ا كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون مسلما كنت اكون م س ا よいしょとのことら、おうたのことさら、よいのことさら、おのこのことさら、おうたのことさら、おうたのことさら、おことさら、おうたのことさはここここここここここここここここここ ولكن هذا التبرير يجب ان يكون مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ل د مجرد م ج ل د مجرد م ج ر ل مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ل د مجرد م ج ر ل مجرد مجرد ي ج ا ل مجرد م ا ر د م ج ل ي م ج ل ي مجرد مجرد م ج ر ي م ا ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر ا مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد ي ج ر د مجرد مجرد مجرد م ج ر ا مجرد مجرد م و ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد ح ج ر د مجر وقال ب ن ت ي ج ة ا ل ل ع ب د يبقى ديكي من الضوء اطلع من السوق نمره اتنين انه بيقاس مع الزيت قوي نمره ا ت ن ي ث نمره اتنين د م ر ه اتنين نمره اتنين ن م ل ه اتنين نمره اتنين نمره اتنين نمره اتنين نمره اتنين نمره اتنين نمره اتنين نمره ا ل ن ي ن نمره ا ل ن ي ن نمره ا ت ن د ن نمره اتنين نمره ا ت ن ي بعد م ر ه اتنين نمره اتنين يقولك بفنش ازاي وحداد القمصات الخمسيه قمصات الخمسيه زعل القمصات الخمسيه اللازمه دي ما تبطنش تتار الازاي خلاص طب تعالى تفتكر البطن تفتكر البطن دي لون صارم لاني نوع من انواع القالم دي اسم صارم ولا لون صارم ولا انتم صارم غمزه او حتى مسميه تمام ميه قمصك ميه قمصك يعني بتلالي خمسه خمس كيلوم ي ب لان هذا الاسلام هو ي هذا الاسلام هو موضوع افضل من اجل علي الاسلام تخيل و ر ج د عالي هو موضوع ة م ل ا ع م ل ب ل و ن ي و ب اجل د ا ل ا س ل ا ن ن ت ي ج ة الضغط العالي ترابط طلعت بتاعك فبالتالي ا ن ل ت بتاعتنا بتبقى ج ا ل بعض فيه بتبقى ف ي ا لقب و الادب بتاعتنا دي بيبقى اكسريملي لاثريه ا ل ق ل يعني م ت ه ز ت ليه ي ع ن ي دي م ا ر ش ة ت ي ج و بتتعب زي البلونه النكاره اكسريملي لاثريه القلب مع انظر معانا تتعب ي ق و ل ك ك ت ل ي ت ا ل ش ي ء هتيجي انا لسه اللثه م ت ش ع د ة كده ز ا ل ن ج م ا كبيره كبيره بيها نصف سوبر خمسه خمسه حجمات كبيره اوي عل اول ل ط ب و حاجه هيك بتعتمد س ل أول و حاجة ما هل الفلوس و الموك ده خرج من لون ريس الوطن ولا من شوف ريس الوطن يعني هل ا كانت ا ل ف ق و ر ة طويله ولا ا ل ف ق و ر ة خيرتها ح ي البلاد لماذا ي ج ه ا ي ك و ه م ا ك اشياء مثل ه ذ المنطقه التي ي ان يكون هناك اشياء مثل هذه المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء مثل هذه المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء مثل هذه المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء مثل هذه المنطقه سنجين كوكير سنجين كوكير يشيد ارانب ش ع ل ش اللي ايه لقدر ل يشيد ي تعالوا على كل سموك يعني دخان او بلاد 私たちは。 لو رايت بارت سلامك ش و ل ت بارت موسى لكن تعالى وقعوا في الجهه ا ت ع م ل ايه هتاخد انزلت انزلت الزرع الجلد لتحولت اثيوبيا فهو دائما مخطوط الانتفاخ بالتدريس الجلد لنبيت قاسيكن ولا كانت الزرع الجلد د ا س م ه إ ي ه م و ن رحم ستوني فهو دائما ستوني يقاس a ァッションアップデートをアップデートすることによって、フ t ッショ a アップデートを作ることができます。ファッションアップデートを作ることができます。ファッションアップデートを作ることができます。 ا ل ب ي ب ي تي دول اسمهم كعربات <تصفيق> <طب تصفيق> و اسمهم ا و ز ر مارس علامات القاربون الطاوزر دي ب ى و ي طيب دي هي قلتنا النمبر البلد اتحرق طبعا ن ي الميه ي هنعرف ن الزائده ل ي هنعرف المتابة ا ل منها ل ايه الحلقه اللي مكتفتها من الفلفل او الشمس ا ت و ل يجب ان ت ت ع ل ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت م ن درجة ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ل ان تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان ت ت ي ل م ان ت ت ل م ن تتعلم ان ت ل ان ف ت ع ل م ان ت ت ع ل ان ت ل م ا ع ل م ان ت ل م ان ت ت ع ل ا ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ل م ان ت ت ع م ا ت ت ع ان تتعلم ان ت ل ن تتعلم ا تتعلم ان ت ل م ان تتعلم ان ع ل م ان تتعلم ان تتعلم مثلا ً لشويه اكثر من خمسين انا نشوف بقى البيتزا الفضائيه دي ممكن تخلي الشخص ج ع م ي ل ل ي ي و ن مش هتلاقي لو الشخص ا دي ا ي ر من مسافه د اقل من متر اقل من متر يعني كل الشخص اتفقنا من هيك خبره الوان م ا ي كلهم هتدخلوا من هون قوي يبقى تبيني سيستخبره عن هون قوي وفي ا ا ل ه ر بعض الاحيان ل يمكن ان يكون هناك ت منطقه ل ا من المساعده التي يمكن ان يكون هناك ل ل ع د منطقه من المساعده ب ل ي و ا ل ح ب ا ل ي ه اللي ك شاشة ص هنطلعهم ا ديسبرشن اللي كل ش خ ع تدخل ي منه فرص ص و ع ا ل س ي ه التفاح ببعضها يبقى بعضها ل يبقى بعضها يبقى بعضها ل يبقى بعضها يبقى سنين متر قد اربعه اربعه تتناقص خمسه ة متر يبقى ن نقص الخدمه ص ل اصلا بخدمه ص ي ا اصرر ا ل الجيش ل ن هذا هو ع ي س على ا ل ط ا ل ى ا ل ا ي ن ي ا ف ل ا ل ل م س ا ل ي ن المسافلين م ا ل م س ا ف ي ن من ا و م ا ف ل ي ن من ا ل ا ف ل ي ن من ا ل م س ا ي ن م ل م ا ي ن من المسافلين من المسافلين من ا ل م س ي ن من ا ل م س ا ف ن ن ا ل م ا ف ل ي ن من ا ل م ي ن من ا ل ل ي ن من ا ل ي ن م ا ل ا ل ي ن ا م ي ن ا ل م ا ل ي ا ل م س ا ل ي ا ل م ا ي ن من ا و م ا ف ت ي ن من ا ل م س ل ي ن من ا ل ا ف ل ن من ا م س ا ف ل ن ا ب م س ا ن من ا م س ن من ا م ا ف ل ي ن من ا ا ف ل ي ن من المسافلين من ا ل م س ل ن من ا ا ف ل ي ن ي ن م ا ل م س ا ف ل ا تشوف لانه يمكنك ان ي تقوم ا بحركه النهايه باوضر مارت ن بعد كده في منطقة الأهمية. كل تجيب ي صندوق العلاقه ت و ل ل في السيكرو من الميثل و الوزن بعض و صار ف ة وهي لانك ل حددت زيكم وده ن عن طريقه مثل انه لازم حاضر ا تبقى يوصل س بكتباتك ا ولما ل ي هي أنك ن توصلش ا ل بالحركه ا ا ا ة ل ل ن خدت فيك وانتو كبانتو خ الخد الحراره ي اللي ي احنا اتكلمنا تمشي وتعمل ذ ي فيها ة ب مستفاد على د ا جسمك من الشخص وكاتب ا ل الاحتمالات الوزن الاكترن <سؤال> و الانترن يعني ا ج ي ن ا بنستجيب من اول فصل السود الجازب للنجاح جايه دي ا ج ا ب ة الجسم ا ل ق ا ع و م كده تعالوا على ا ن م ي ه مديركشن ت ل ق ا ع د ازاي تقع على مديركشن ت ل ق ا ع د بجدع ه ح ي من الروايه اللي اقلك من ا ل ي د ي ر ك ش ن او مدير ا ر و ه أ ازاي ل اتفقنا لو احنا تأكيد بالدستريبيوتور ل عندنا جيلين ولقيت الباورمارت زي السيميتر زي السيميتر الاراند الايه لكن تعالوا لو احنا عندنا دي كده وليه آتي نترك ن ديكوش ط قاسي مترك مستبنيش ر ي مصادر ر نار ولقيت الاندس بس بقى لو عروسه زيك ة المجنوري لايم د ه بالمرر يعني بالخيال فشوف كده لو وصلت و ل الايدز من فوق؟ و ا ل ن ي نصاري؟ بالادز س بالاندس واستاذ دورت ي بيأثير ازاي ن ر طبعا ب ع ى كده نبدا بدايه من الواد هلا بنعرف من الواد و خ ل ي م ن ا ر ا ي ا ل و ا لو لقيت الواد زيك جوه الجد ما نشتغل زيك جوه الجد باخد خط ا بين الواد وبين الجدر واعمل اكستنشن الجراند برضو ده يقولي الفايد د ا كنتر س ن ت ولا أ و ب ر ي ك فايد كان من تحت فوق ولا من فوق لتحت ولا س ت ي ك خلاص يبقى زيك كلها فرق ونحدد بيها خ ل ي م ن ا ر ا ي د فاضافه الامبوك نبدا ا ر ب ع ة عندك ميتين فول يعني ما عندكش لا ا ن د ك و املك فهتعمل ايه ه تسلم خاصه ده زي ا قلت ك ب ي خلاص فبعضل دول ميتين زي ما قلت ادري اوصل الاملك بمكان الاول واعمل اكتنشن بالجام ولما تضلوا باسنان سكتين ولما تقعدوا من شتى فوق من عمر سيل وزوج خطبه خلاع ا ل م ل ن يملكوا خالص من الاسنان ومش ن ا ي د و ا ة ش ي ى تعبتوا لما أ ق و ل م ي د ي الـ فرد س ل بكل المارك ي لحدا يلا تقلق على ي ي د من هنا نفس السلام حول بشي واجه ا ا مونديو ا ه ا ل ي معينه دليل ف على انها هي الارض ح و ا ل ي ه ولا ك ن لا يبقى نمبر و ن ا لما ر الاقي ي ل على ا ر انت فوز النار ي ديبقى ا م انت حوالين هون ده غلط ي اني يبقى في الحاله دي عرف يبقى عارف ً تلوني اوه التعريف طبعاً او لا يبقى طبعا زي التنور وطبعاً بالقوه تاعت ل ي ن التعريف ل ا م القمر المفصل في الشتاء لو ساكنتها هتعرف ع ل كده ن ي ه م يا ه ه ا ي ع ا ع الخيط الطاوله واو س ا ك الخيط او الضرائب ا ر ا ه ي انا اصير ان ا ل ب ل ا ك ط ا و ر ه فيهم ه و م تحت فبيبقى الزلقني كتير باين اوي واضح شديد اما ا ل س ل و ك ل ل ط ا و ر ه مابيبقاش معاه فلوق كتير ماعم هنص دخان كتير فبيبقى فين ب ل ق ن ي جريش خ ل اما ل اذا كانت ا ل نوع ا ف و ا ر تتعلق بهذا ة ع ا ل ي ش و ل ا الخلال بلد في وجودها السنة مجدد ديجة في ا ل م س ت ق ك ل وجودها ا السلواء ك أقبل ل س ن ة مجدد في المستقبل ه ي م كده اول لازم تكتب ايه ن هي الاول وار يجوب ما مشاريع الصعبة انا اي اخبي لابن ما الاح ايه مشارع العرو خيش جنيت ل بعمل siteف ايه ايه انك نستعب عدت نرديش لا يوجد فيه فاوبر م ن ث ل ا ث ة م ت ر مرهن لا خ ي ش حاجه نمره اثنين واحد ل ا ل فاوبر د مرهن ل اقرب حاجة ب من ر نمر ثلاثه متر مما هارن يعني أقل من متر لازم تترسب على الجلد طب ايه الامتياز ممكن يكون ملابس ممكن يكون ايتاني غير ملابس ممكن يكون شايفه غير اي حد اي امتياز نرجع ا ل بعض بعد ما ب أ ش ر ه طول المانجا ه ي ا اسمها ر ي ك و ش ي ب و ل ر ي ك و ش ي بولد يعني رصاصه ورساله يعني ض ر ا ت رصاصه و ر س ا ل ة وركبت و ر ا ب ت ووالدت فهي ث ا ب ت الفوبر ماركس على الحيطه فتدخل فين دي مع ان ه ممكن تكون الإخلاق بغيان فالآلال؟ يبقى ت ا مسطر اطلاق ل فالآلال فالآلال انت كالفاوضر صغير ق ة تعالوا بعد كده ن أ خ ذ ا ل ج ل ء ا ل ث ا ل ي في الخاصه خدنا ن ك ت خ ر الجزء الجنطل ونلعب بقى الواد والمتر ان كيلو ج م ب و د ر اللي ورق ف ا ن ت ر ن ا الواد ده خ ل ورق و ر ل على الجبل الجبل دي هتبقى من ورق ا ن ت ر ن ا الواد ب ا ل ق خلاص فانترنا الواد ده بيدعم ل زي النفسه فيهمه ويكشف الشخص د ا من خلاله ص ت ع ا و ا يضبط ن الشخص قدامك انا قلت لك انسرنا ل مرات ووراء الغاز قدام قلت ووراه نسيجة الحرارة غازات اللي ووراء نهار ل ي الكوشي بالذوق ي فتعالوا نمر على بعض ايه الكيظه الرائعه بتاعت الانفجار الواد انا قلتلكم باه ان الرزيديوز بتترصد من ضمن الاماكن على اين السبس والزبائن ر ي ولكن هذا يجبوني في, إيه على بعض في اسمها مبدأ ما يترصب الوصف قلوا الترصبين على ان أنا اعرف الثيم ن الخاص ر ي الجزيرة ز ة الـ الضرب ا هل ر مرة من من عنار ساعة ساعة من س الزيزه ع ت ي يوم ن من كل من شام ك الحاجة الجزائر ي ر ة ل ل البلد الوقت ل ي في موجودة ا سيد ة اللي انا برا الطعب انتور الوقت بتاعها دي هيكونوا طعب ناسح من ا ل ر د ت ان اردت ا ع ا ل ز م ان آ خ ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ع ان ا e د ت ان اردت ا e اردت ان ا ر د s ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردتت ان اردت ان ا ر د ان ك ل د ت ان اردت ان ا ر ان ا ر افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون ا ف ض اجل ان ن افضل من ا ل ان ت ك ن ا ف ض من اجل ان ت ك افضل من اجل و ل من ا ل ان تكون ف ض ل ا ل ن تكون ا ف من اجل ان ت افضل من ا تكون ا ل من ا ل ان تكون افضل من و ل من اجل ان تكون افضل ا ل ا ف اجل ا ت ك ا ل ان تكون ت ا ل ان اجل ت ج ل ان ت و ن ا ن تكون ا ل ان ت ك ن ت ا ل ا و ن اجل ان ت و ن ا ل ا و ن اجل ان اجل ان تكون ا ج ن ا ج ن ا يبقى نمره وجبه تكون ايه تايم نوزل اوم فاير عام ايه مفيش ت ش ا و م ع ن ا ه وجبه غير فاير اوم نمره اتنين وجود الواد بواجهه من ف ت ح ة معينه ي ب د أ الحاله دي اللي بيقول ه ي هي ايه تايم نوزل ن ايه نمره تلاته من س أثنين الواد اخر ل تتبون نجل اعرف ل ايه ده يريد شنطه ا ر ه نمره ت ت د كتا كتا ونفتدت تانيه ك بعد مراكنتا ت ك و ن هي بس الزياده سوي اننا اعرف انها الشايده و اللي ي س م ي ه ا بور اللي هو العيار بتاع الوزن السياره يعني ايه العيار ب ب س ا ط ش د ي د ولكن هذا ه د مكان ا ل من اجل ان يكون ه ن ا افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل م اجل ا يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ا ل ا ب يكون هناك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل م اجل ان ي ك هناك ا ل ت ا ل ي ك و ا هناك افضل م اجل ا ي يكون و خ ا ك افضل من اجل ان ي ب ت ا ع ه ف ي س اجل ا ي ن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ا يكون هناك ف ض ل من اجل ان يكون هناك ا ف ل من اجل ا يكون ه ك اف The c a r e of the wall o t e w by measuring the diameter of the wall, which equals to the inner diameter of the wall. So we that can add this way. So, all that medical legal importance of finding an internal wall in the abdominal cavity. If there is an internal wall, the abdominal cavity is distance of the wall. i n d then, you can add this to way. ب لكن لن تجد ان تقاربك ي ل م ن ك ترغب في هذا الوحيد ة ا ل ل ي يستطيع ان تتعامل ي ع ك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك و ت ت ع ا ل معك و ت ع ا م ل معك وتتعامل معك وتتعامل ع ك و ت ا م ل معك وتتعامل م ت ر ع ا م ل ع ك وتتعامل معك و ت ت ع ا ل معك و ت ت ا م ل معك وتتعامل م ع وتتعامل معك وتتعامل معك وتتعامل معك و ت ت ع ا ل معك و ت ا ل معك و ت ت ا ل معك وتتعامل معك وتتعامل معك ا ت ت ع ا م ل معك و ت ت ت طيب طيب. من ثلاثه اخر يقع من ثلاثه اخر يقع في الارض فاستنعت اللي فيه كنه علاقه قال ربك ان تفهم كنه الارض ه و ف ق ا د لكن و ض ه